بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء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 مدينه لا يخرجن الاعز منها الادل ولله العزه لرسوله وللمؤمنين ولله العزه لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين آل لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول